ولا يحسبن الذين يخونون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطلقون ما بخنوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير